الليل في النهار ويُنِج النهار في الليل وهو عليهم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجور كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعونكم لتو Aminu b-Rabbikum, wa Qad a'khad miithaqum, ilu kum muminin, wa al-Nazilu بيناتٍ يخرجكم من الظُلُمات إلى النور، وإن الله بكم لراوِف الرحيم، وما لكم إلا توفُق في سبيل الله، وللله نيراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقَتَنَ هُلَائِكَ أَعْظَمُ مُؤَدَّرَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدِ وَقَاتٍ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار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 وتفاخر بينكم وتكاثر في الأبوال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وللضوان وما الحياة الدنيا إِلَّا مَتَاعٌ قَرِيرٌ سَابِقٌ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّهٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يشاء.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 وَمَنَافِعٌ لِّلنَّاسِ وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ مَن يُنصِرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالتَّوْرَاةَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْ فَاسِقٍ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً وَرَهْبَانِيَّةً إِذ تَدْعُونَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الذين ضالوا الارضال الله فما رعوا ها حقر رعايتها فاتي الى الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفاي من رحمته ويجعل لكم نورا تمشوا ون به ويغفر لكم والله غفور رحيم رَأَلَى يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِّرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِمْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ